بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الثامن والأربعون من التذكرة وقال الطائفة الورود النظر إليها في القدر فينجى منها الفائز ويصلاها من قدر عليه دخولها ثم يخرج منها بالشفاعة أو بغيرها من رحمة الله سبحانه وتعالى واحتج بحديث ابن عمره إن أحدكم إذا مات ورد عليه مقعده بالغادات والعشي الحديث وقيل المراد بالورود الإشراف على جهنم والاقتراب عليها والقرب منها وذلك أنهم يحضرون موضع الحساب وهو بقرب جهنم فيرونها وينظرون إليها في حالة الحساب ثم ينجي الله الذين اتقوا مما نظروا إليه ويصاروا بهم إلى الجنة ونذر الظالمين أن يؤمروا بهم إلى النار والعياد بالله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ورد ماء مدياً أي أشرف عليه لا أنه دخله وروت حفصة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد من أهل بدر والحديبية قالت فقلت يا رسول الله وأين قول الله عز وجل وان منكم إلا واردها فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم ننجي الذين اتقوا خرجه مسلم من حديث أم مبشر قالت سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عند حفصة الحديث وقيل الخطاب للكفار في قوله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها روى وكيع عن شعبة عن عبد الله بن السائب عن رجل عن ابن عباس أنه قال في قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها قال هذا خطاب للكفار وروي عنه أنه كان يقرأ وإن منهم إلا واردها الْآيَاتِ على الآيات التي قبلها من الكفار وقوله فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم و وأيهم أشد وثم نحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإم منهم وكذلك قرأ عكرمة وجماعة وقالت فرقة المراد منكم الكفرة والمعنى قل لهم يا محمد وإم منكم وقال للجمهور المخاطب العالم كله ولا بد من ورود الجميع وعليه نشأ الخلاف في الورود كما ذكرنا والصحيح أن الورود الدخول لحديث أبي سعيد كما ذكرنا عود إلى الحاشية واحد حسن الإسناد ابن المبارك في زوائد الزهد إثنان صحيح أحمد وابن ماجة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وابن عبد البر في التمهيد ثلاثة سبقة تخريجه أربعة صحيح مسلم أتابع. وفي مسند الدارمي أبي محمد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يرد الناس النار ثم يصدرون عليها يصدرون ريد ثم يصدرون عنها بأعمالهم فأولهم كلمح البرق ثم كالريح ثم كحضر الفرس ثم كواكب في رحله ثم كشد الرجل في مشيه أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم وجه الأئمة قال الزهري أنه يريد هذه الآية وإن منكم إلا واردها ذكره ابو داود الطيالسي في مسنده وهذا يبين لك ما ذكرناه لان المسيس حقيقته في اللغة المماسة إلا انها تكون بردا وسلاما على المؤمنين وينجون منها سالمين قال خالد بن معدان اذا دخل أهل الجنه الجنه قالوا ألم يقر, ألم يقر ربنا إنا نرد النار فيقال قد وردتموها فلقيتموها رمادا قلت والذي يجمع شتاة الأقوال أي يقال أن, إن ورودها أي يقال إن ورودها أو إن من وردها ولم تؤذه بالهبها وحرها فقد أبعد عنها ونجي منها نجانا الله سبحانه وتعالى منها بفضله وكرمه وجعلنا ممن وردها وخرج منها غانما وأبعدنا الله سبحانه وتعالى عنها وروا ابن جريج عن عطاء قال قال أبو راشد الحروري لابن عباس لا يسمعون حسيسها فقال له ابن عباس أم جنونا أنت فأين قوله سبحانه وتعالى وإن من إلا واردها وقوله فاوردهم النار وقوله إلى جهنم وردا ولقد كان من دعائي من مضى اللهم اخرجني من النار سالما وادخلني الجنة فائزا وقد أشفق كثير من العلماء من تحقق الورد والجهل, والجهل بالصدر كان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه يقول ليت أمي لم تلدني فتقول له امرأته يا أبا ميسرة إن الله قد أحسن إليك وهداك إلى الإسلام قال أجل ولكن الله قد بين لنا أن واردون نار ولم يبين لنا أن ناصادرون في الحاشية واحد صحيح الترمذي والدارمي والحاكم وصححه هو وصححه هو ووافقه الذهبي اثنان صحيح متفق عليه البخاري ومسلم ثلاثة صحيح ابو داود الطياري أربعة ضعيف الطبري وفيه فيه عن عنت ابن جريج وهو مدلس خمسة خبر صحيح ابن المبارك وأبو نعيم وتابع وعن الحسن قال قال رجل لأخيه أي أخي هل أتاك أنك وارد النار قال نعم قال فهل أتاك أنك خارج منها قال لا قال ففيما الضحك إذا ففيما الضحك إذا قال فما رؤيا ضحكا حتى مات ورؤيا عن ابن عباس أنه قال في هذه المسألة لنافع ابن الأزرق الخارجي أما أنا وأنت لا بد أن نردها، فأما أنا فينجيني الله منها، وأما أنت فما أظنه ينجيك. وذكر ابنه المبارك قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي عاصم قال: ذكى بنو رواحة فذكى امرأته، فقال لها ما يبكيك؟ قالت بكيت حين رأيتك تبكي فقال, فقال عبد الله إني علمت أني وارب النار فما أدري أماج منها أم لا وفي معناه قيل وقد أتانا ورود النار ضاحية حق يقين ولما يأتنا الصدر باب ما جاء في شعار المؤمنين على الصراطة الترمذي عن مغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شعار المؤمنين على الصراط رب سلم سلم قال حديث غريب وفي صحيح مسلم ونبيكم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم وقد تقدم باب فيما لا يوقف على الصراط طرف تعين ذكر الوائلي أبو نصر في كتاب الإبانة أخبرنا محمد بن الحداج قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الرابعي حدثنا علي بن الحسين أبو عبيد قال حدثنا زكريا بن يحيا أبو السكن قال حدثني عبد الله بن صالح الهماني قال حدثني أبو همام القرشي عن سليمان بن المغيرة عن قيس بن مسلم عن طاوس عن أبي هريرة قال, قال لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم علم الناس سنتي وإن ذلك وإن أحببت أن توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدث في دين الله حدثا برأيك وهذا غريب الاسناد والمتن وعيد المتن وحسن في الحاشية واحد خبر صحيح ابن المبارك والطبري اثنان خبر صحيح ابن المبارك ثلاثة ضعيف الترمذي في سنده عبد الرحمن بن اسحاق ضعيف اربعة سبق تخريج الحديث خمسة موضوع الخطيب في تاريخ بعضاد وابن الجوزي في العلل المتناهية اذا اعيد موضوع الخطيب في تاريخ بغداد وابن الجوزي في العلل المتناهية فيه محمد بن مجيب كذاب انظر الميزان متابع باب منه أبو نعيم قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا خير بن عرفة قال حدثنا هاني ابن المتوكل قال حدثنا أبو ربيع سليمان بن ربيعة عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال من أحسن الصدقة في الدنيا جاز على الصراط ومن قضى حاجة أرملة أخلف الله في تركته قال هذا حديث غريب من حديث محمد تفرد به سليمان عم موسى وذكر الختلي وعيد وذكر الختلي ابو القاسم حدثنا عثمان بن سعيد ابو عمرو الانطاكي قال حدثنا علي بن الهيثم حدثنا ابراهيم بن بشار حدثنا شيخ يكنى ابا جعفر قال رايت في منامي كاني واقف على قناطر جهنم فنظرت إلى هول عظيم، فجعلت أفكر في نفسي كيف العبور على هذه؟ فإذا قائل يقول من خلفي يا عبد الله ضع حملك واعبر، فقلت وما حملي قال دع الدنيا واعبر. قال وحدثني أبو بكر، وحدثني أبو بكر خليفة بن خليفة الحارث ابن الخليفة. قال حدثنا عمرو بن جرير حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت أب الدرداء يقول يقول يا بني لم يكن سمعت أب الدرداء يقول يقول لبني يا بني لا يكون بيتك إلا المسجد فإن المساجد بيوت المتقين سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول من يكن المسجد بيته ضمين الله له بالروح والرحمة والجواز على الصراط قلت وهذا الحديث يصحح, يصحح ما ذكرناه من الرؤيا فإن من سكن المسجد واتخذه بيته أعرض عن الدنيا وأهلي وأهلها وأقبل على الآخرة وعمل لها باب ثلاثة مواطن لا يخطئها النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعظم الأمر فيها وشدته الترمذي عن أنس قال عن أنس قال سألت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة قال أنا فاعل إن شاء الله قال فاين أطلبك قال من عند باب ثلاثه مواطن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 قال أول ما تطلبني على الصراط قلت فإن لم ألقك قال فطلبني عند الميزان قلت فإن لم ألقك عند الميزان قال فطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاثة مواطن قال هذا حديث حسن وقد تقدم من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أما ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان وعند تطاير الصحف وعند الصراط في الحاشية واحد ضعيف الاسناد أبو نعيم في الحليه وفي سنده هاني ابن المتوكل وموسى بن عبيدة وهما في الضعفاء الميزان اثنان ضعيف جدا ابن عدي في الكامل وابن الجوزي في العلل المتناهية وفي سنده عمرو بن جري جرير كذبه ابو حاتم وقال الدار قطني متروك انظر الميزان ثلاثة حسن الترمذي وقال حديث حسن وفي سند الحديث حرب بن ميمون صدوق كما في التقريب متابع باب في تلقي الملائكة للأنبياء عليهم السلام وأممهم بعد الصراط وفي هلاك أعدائهم ابن المبارك عن عبد الله بن سلام قال إذا كان يوم القيامة جمع الله الأنبياء نبيا نبيا وأمة أمة حتى يكون آخرهم مركزا محمد وأمته ويضرب الجسر على جهنم وينادي مناد أين أحمد وأمته فيقوم نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وتتبعه امته برها وفاجرها حتى إذا كان على الصراط طمس الله طمس الله ابصار اعدائه فتهافتوا في النار يمينا وشمالا ويمضي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والصالحون معه فتتلقاهم الملائكه فيدلونهم على طريق الجنة على يمينك على شمالك حتى ينتهي إلى ربه فيوضع له كرسي من الجانب الآخر ثم يدعى نبي نبي وأمة أمة حتى يكون آخرهم نوحا رحم الله نوح حتى يكون آخرهم نوحا رحم الله نوحا عليه السلام باب ذكر الصراط الثاني وهو القنطره التي بين الجنة والنار اعلم رحمك الله سبحانه وتعالى أن في الآخرة صراطين أحدهما مجاز لأهل المحشر كلهم ثقيلهم وخفيفهم إلا من دخل الجنة بغير حساب أو من يلتقطه من يلتقطه عنق النار فإذا خلص من خلص من هذا الصراط الأكبر الذي ذكرناه ولا يخلص منه إلا المؤمنون الذين علم الله سبحانه وتعالى منهم أن القصاص لا يستنفذ حسناتهم حبسوا على صراط آخر خاص لهم ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد إن شاء الله سبحانه وتعالى لأنهم قد عبروا الصراط الأول المضروب على متن جهنم الذي يسقط فيها من أوبقه ذنبه وأرضى على الحسنات بالقصاص جرمه البخاري عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدكم اهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان له في الدنيا في الحاشية واحد خبر صحيح ابن المبارك في زوائد الزهد اثنان صحيح البخاري وتابع فصل قلت ما يخلص المؤمنون من النار اي يخلصون من الصراط المضروب على النار ودل هذا الحديث على ان المؤمنين في الاخره مختلفوا الحال قال مقاتل إذا قطعوا جسر جهنم حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقطع لبعضهم من بعض مظال ما كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا وطيبوا قال لهم رضوان وأصحابه سلام عليكم بمعنى التحية طبتم فدخلوها خالدين وقد ذكر الدار قطني حديثا ذكر فيه أن الجنة بعد الصراط قلت ولعله أراد بعد القنطرة بدليل حديث البخاري والله سبحانه وتعالى أعلم أو يكون ذلك في حق من دخل النار وخرج بالشفاعة فهؤلاء لا يحبسون بل إذا خرجوا بثوا على انهار الجنة على ما يأتي بيانه في الباب بعد هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى وقد صح, صح عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال أصحاب الجنة محبوسون على قنطرة بين الجنة والنار يسألون عن فضول أموال كانت بأيديهم ولا تعارض بين هذا وبين حديث البخاري فإن الحديثين مختلفان معنى لاختلاف أحوال الناس وكذلك لا تعارض بين قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا أحدهم أهدى بمنزله في الجنة وبين قول عبد الله بن سلام إن الملائكة تدلهم على طريق الجنة يمينا وشمالا فإن هذا يكون في من لم يحبس على قنطرة ولم يدخل النار فيخرج منها فيطرح على باب الجنة وقد يحتمل أن يكون ذلك في الجميع فإذا وصلت بهم الملائكة إلى باب الجنة كان كل أحد منهم أعرف بمنزله في الجنة وموضعه فيها منه بمنزله كان في الدنيا والله سبحانه وتعالى أعلم وهو معنى قوله ويدخلهم الجنة عرفها لهم قال أكثر أهل التفسير إذا دخل أهل الجنة الجنة يقال لهم تفروقوا إلى منازلكم فهم أعرفوا بمنازلهم من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم وقيل إن هذا التعريف إلى المنازل بدليل وهو أن الملك الموكل بعمل العبد يمشي بين يديه وحديث ابي سعيد الخدري وعيد سعيد وحديث أبي سعيد يرده والله سبحانه وتعالى اعلم باب من دخل النار من الموحدين مات واحترق ثم يخرجون بالشفاعه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 فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن, ولكن ناسا أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم, فأماتهم الله إماته حتى إذا كانوا فحما أذن لهم في الشفاعة فيجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة افيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل فقال رجل من القوم كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد كان يرعى الغنم بالبادية في الحاشية واحد صحيح البخاري وأحمد بنحو, بنحو إثنان صحيح مسلم متابع فصل هذه الموتة للعصاه موتة حقيقية لأنه أكدها بالمصدر وذلك تكريما لهم حتى لا يحس ألم العذاب بعد الاحتراق بخلاف الحي الذي هو من أهلها ومخلد فيها والعياد بالله أكرم الأكرمين كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وقيل يجوز أن تكون إماتتهم عبارة عن تغييبه إياهم عن آلامها بالنوم ولا يكون ذلك موتا على الحقيقة فإن النوم قد يغيب عن كثير من الآلام والملال وقد سماه الله سبحانه وتعالى موتا فقال الله سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فهو وفاة وليس بموت على الحقيقة الذي هو خروج الروح من البدن وكذلك الصعقة التي عبر وكذلك الصعقة قد عبر الله سبحانه وتعالى بها عن الموت في قوله سبحانه وتعالى صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وأخبر عن موسى عليه السلام أنه أعيد وأخبر عن موسى عليه السلام أنه خرى ولم يكن ذلك موتا على الحقيقة غير أنه لما غيب عن أحوال المشاهدة من الملاذ والآلام جاز ان يسمى موتا وفي ذلك يجوز أن يكون أماكهم غيبهم عن الآلام وهم أحياء بلطيفة يحدثها الله سبحانه وتعالى فيهم كما غيب النسوه اللاتي قطعن أيديهن بشاهد ظهر لهن فغيبهن فيه عن آلامهن والتأويل الأول أصح لما ذكرناه من تأكيده بالمصدر ولقوله في نفس الحديث حتى إذا كانوا فحما فهم أموات على الحقيقة كما أن أهلها احياء على الحقيقة وليس بأموات فإن قيل فما معنى ادخالهم النار وهم فيها غير عالمين قيل يجوز أن يدخلهم تأديبا لهم وإن لم يعذبهم فيها ويكون صرف نعيم الجنة عنهم مده ويكون صرف نعيم الجنة عنهم بدة كونهم فيها عقوبة لهم كالمحبوسين في السجون فان الحبس عقوبه لهم وان لم يكن معه غل ولا قيد والله سبحانه وتعالى اعلم واحكم وارحم وسياتي لهذا مزيد بيان في ابواب النار ان شاء الله سبحانه وتعالى وقوله ضبائر ضبائر معناه جماعات جماعات الواحد والضاره بكسر الضاد وهي الجماعة من الناس وبث فرقوا والحبة او والحبة بكسر الحاء بذر البقول وحميل السيل ما من غثاء من غثاء وطين محتمله من غثاء وطين